وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبل وكم أيكم أحسن عملا.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 ولئن أذقناه نعما بعد ضرّاء مسّته لا يقولن نذهب السجّاء عنّي إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَؤُلَاءَ انزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَهُ مَلَكٌ إِنمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ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 أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النوى وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيْنَتِ مِن رَبِّهِ وَيَتْلُهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فـ النار موعده فلا تكفي مريتم منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم من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 ولقد أرسلنا نوحًا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم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 وَمَا أَنَا بِطَالِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجَهَلُونَ وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ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 إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَاهُ هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ الْعَذَابِ الْغَلِيظِ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 ألا بُعْدَ الْعَادِ قَوْمِ هُودٍ وإلى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحٌ قَالَ يَا قَوْمَ عَبْدُ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ رَيْحُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَأَسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَوْفِرُوهُ ثُمَّ تُبُوا إلَيْهِ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 ألا إن ثبود كفروا ربهم ألا بعدا لثبود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ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 إن إبراهيم حليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولم ما جاءت رسلنا لوطا سيئ وَضَاقَ وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات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 وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئسا رفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم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 إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خوف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود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 يعبد ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، وإن لم وفّهم نصيبهم غير مقصود، ولقد أتينا موسى الكتاب فاختلف فيه.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 وأقم الصلاة طرفاً النهار وزلفاً من الليل إن الحسنات يذهبنا السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبل فإن الله لا يضيع أجر المحسنين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 وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ وَكُلَّنَّ قُصْ عَلَيْكَ مِنْ أَبَايِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوَعِّضَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أَعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ وَلِلَّهِ وَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ